إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينِ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصِ وَالَّذِينَ أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفرا لو اراد الله ان يتخذ ولدا لسطفا من ما يخلق ما يشاء. سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماعات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور الهار عن النيل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أنا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم اجعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام تمانية أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلك <تكفر> الله <تكفر> ربكم <تكفر> له الملك لا إله إلا هو فأنا تصرفوا إن تكفروا فإن الله غري عنكم ولا يرضى عن عباده الكفر تشكروا يرضاه لكم ولا تزروا زرة وزر أخرى قَُّ إلَ رَبِّكُمَّْا رجعُكُم فَيونَ بِئُكُمْ بِمَاكُم تُ تَعملَلُوا َّهُ عَمُ بِدَةِ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 نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليظل عن سبيله قل بكفرك قليلا إنك من أصحاب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 قُلْ إِنَّنِي أَعُوذُ بِرَبِّي مِنْ خَزَنَةٍ قَابِضِينَ أَبْوَابَ وَقَابِضِينَ نَفْسًا ۖ لَّا يُرَدُّونَ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَثِيمًا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ ألا ذلك هو الخسران المبيد لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوا والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى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 أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُنْقِذُ مَنْ فِي النَّارِ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِنْ فوقها غرف مبنية تجري تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد أَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَائِنَا أَنْ بَسَلَكَ فَسَلَكَهُ يَنَبِيٌّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يهيج فتراه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 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ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 اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِي لقد شعروا منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يساء ومن يضل الله فانا هو من هاد اى لم يتقي بوجهه سوء العدا بيوم القيامه وقيل للظالمين دوقوا وقيل للظالمين دوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعروا فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلموه ولقد وربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلفوا لعلهم يتذكرون قرآنًا عربيًّا قرآنًا عربيًّا غير ديه يوجد لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله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 من أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم أليس في جهنم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربه ذلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ ويجزي نياكم اشرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبدا وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَمَنْ يُظْنِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وليس الله بعزيزا بانتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قُلْ أَفَرَيْتُمَّا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرِّ هَلْهُمَّ كَاسِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ أَوْ أَرَادَنِي برحمة هل هن منسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قُلْ يَا قَوْمْ يَعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَدَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَدَابٌ إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقُّ فَمَنْ اِهْتَدَى فَلِنَبْسِهِ وَمَنْ ضُلَّ فَإِنَّمَا يَظُلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها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 أَمُتَّخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ أَقُلْ أَوَلَوْ كَانُوا قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ولا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ شْمَأَذَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ فاطر السماوات والارض قل لله مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده أنت تحكر بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لَافْتَدَوْ بِهِ مِن سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَدَّلَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ وَمَا دَأَبُوا لَغْوًا سَيِّئًا كَمَا اكْتَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا دَعَاءَ خَاشِعٍ فَإِذَا أَذَقْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَرَّ أَبْصَارُهُ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَا هُنَا مَتًّا مِنَّا قَال إِنَّمَا أُوتِيتَهُ عَلَاءُ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقًا لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَذِيَذَاتٍ لِقَوْمٍ يُعْمِلُونَ أولي العبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصروا واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم قَبْلَ أَن يَأْتِيَكُمْ عَذَابٌ مِنْ قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا أن تقول نفس يا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن يا حسرة على ما فردت في جنب الله من الساخرين أو تقول أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَدَابَ لَوْ أَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بَلَا قُدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوه مسودة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 الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقادير السماوات والارض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 وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ, لئن أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بِئْسَمَا يَسْأَلُونَكَ عَنْ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ وَمَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرَ الله حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ والسماوات مطوجات بيمين سبحانه وتعالى عما يشركون وَنُ فيِ خَذ السُور فَصَعِقَ مَنْ فيِي السَّماتِ وَمَن فيِي الأوْضِِ إِلَّ مَنْ شَ الله ثُنُ في خَفجِ أُخَ فَإِدَاهُ ق أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وغفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون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 قَالَ لَهُم خَزَنَتُهَا أَلَم يَأتِكُمْ نُصُل مِنكُمْ يَكَ لَْكُمْ آاتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ دِقَ أَيَوِْكُمْ هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَ رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُبَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوا هَا وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طُدْتُمْ سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعَدَهُ وَأَرَتَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنَغَمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافٍ فينا من حول العرش فان حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى يدينام بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين